أحسن الله إليكم السؤال من الكويت يقول السائل وهو السؤال الثامن عشر هل يجوز الترحم على المبتدع على المبتدع يا دول غني من الكويت بسمة بسم بسم بجأة ومفسقية كالتمشور أخذنا ما نعمل الترحم عليه وإن كان معروفا بالعلم فلا يترحم عليه المعروف بالعلم والبعد وأن الناس يعني يبقون قولا لا يترحم عليه يسقط أما عوام المسلمين فلا ما هذا ولا ممكن عليه الثاني من بدعته كفرية مثل الرفض والتجهم كهلي رافضي أو قائل بوحدة الوجود أو قائل بالحلول فأول هذه إذا ماتوا على بدعين فهم كبار نعم وجهيل ما قررناه بالنسبة لمن بدعته فسقية قول تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والفساق سواء كانت فسقتهم بدعية أو سلوكية لم يسلب الإيمان بالكلية من أجل بدائهم وإنما يسلبون كمال الإيمان لا. فمن مات منهم على بدعة فهو تحت النشيئة إن شاء الله نعم، ثم إن شاء الله أدخل أدخله الناس أدخل أدخل أدخل فعلبه لقاء بدعته التي لم يتب منها حتى لقي الله وإن شاء بطره. ولو عذبه فإنه لا يخلد في النار لا